بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ما ثقلت موازين الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هوية وما أدراك ما هي